واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل, لكلماته لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بِالْغَدَاتِ والعشي يريدون وجهه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 إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ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 لفضيله الدكتور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 أملا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 كم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم تتخذ المضلين عبدا ويوم يقولون آدوا شركا إلى الذين زعمتم فدعوهم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى فظنوا أنهم مواقعون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 وَبَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعْلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي, قال آتوني أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا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 الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه, وَلِقَائِهِ فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا بِمَا كفروا واتخذوا آياته ورسلي هزوا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 يوحى الي يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا, فليعمل عملا صالحا ولا يشرك ربه أحدا